كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ابن الجوزي رحمه الله كنا وصلنا في المرة الماضية عند قوله أتدري من الرجل الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرمي وقدر عليه وتقلقل عطشاً إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحي من إجالة همه فيما يكره فذهب العطش فنقول هما درجتان الدرجة الأولى أن يجول الهم في النفس الدرجة الثانية أن ينتقل الهم إلى الجوارح فيقع الفعل ابن الجوز هنا تكلم عن الدرجة الأولى لأن من استطاع أن ي... أنه لا يصل إلى الدرجة الأولى إلا الرجل إلا الرجل وأنا معني الآن بتعريف من هو الرجل وما هي الرجولة الرجولة هنا ليس هو نوع الذكر الذي هو ضد الأنثى لا إنما الرجولة هنا معناها الفتوة الفتوة معناها المروءة فالرجولة هنا هنا لا تقتصر على الرجل بل قد تكون في المرأة طالما أنها صفة هناك مرأة رجل رجل يعني يعني تلبست بصفات الفتوة أما الفتوة فقد تكلم العلماء كثيرا في تعريفها وأول من تكلم فيها جعفر الصادق رحمه الله سأله رجل قال له ما هي الفتوة فقال له جعفر ما تقول أنت قال إن أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا فقال له جعفر كذلك يفعل الحمار أما الفتوة عندنا فإن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا فارتقى درجة لكن الفتوة بالمعنى الذي أريده الآن هو ما وقع في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الفتوة فقال ترك ما تهوى لما تخشى كلام ذهب. الفضالي بن عياد لما سئل عن الفتوة قال هو التجاوز عن عثرات الإخوان لكن كلام الإمام أحمد ترك ما تهوى لما تخشى أن تتهوى شيئا ما فيه معصية المعصية دي بتود النار أو تسخط الرب عليك فلأجل هذه الخشية تركت ما تهوى هو دا الرجل رجل إذن الرجولة صفة لا يتصف بها إلا قليل من الخلق ولا أعلم أحدا وفّ الفتوة حقها على وجهها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم أنت عارف إمتى؟ في يوم القيامة حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما حديث الشفاعة لما تدن الشمس من رؤوس العباد وقد استوفى الله غضبه يوم القيامة كما قال الأنبياء إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط لأن الله تبارك وتعالى لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب ولو يؤاخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي دابة؟ ليه لأن كل دابة بتظلم كما في أحاديثة كثيرة أن الدابة العجماء أن الدابة العجماء تنتصف من الدابة القرناء يوم القيامة الدابة العجماء ليس لها قرون هم الذين بيرعوا في الغيط اللي لها قرون ناطحت التي ليس لها قرون الجماء. توم القرناء لما نطحت الجماء يوم القيامة الجماء تنطح القرناء وإحنا عارفين دواب غير مكلف كما قلت لكم في هذا الدرس ميزان عدل الله عز وجل تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة فالعباد كلهم الله تبارك تعالى غاضب غضبا شديدا وكل الناس مش عارفة تروح فين ولا عارفة تكلم مين أفواج أفواج أفواج فقال بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه عايزين نتجه لأي حد يفك هذا الكرب قالوا عليكم الأبياء فذهبوا إلى آدم فذكر خطيئته وقال نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم وغضبا النفس العبارة التي قالها كل الأنبياء قالها آدم عليه السلام قالها نوحن عليه السلام قال إبراهيم عليه السلام قالها موسى عليه السلام قالها عيسى عليه السلام قل له بيقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي يبقى المروءة أو الفتوة هي أن تخدم الغير أن تضحي من أجل غيرك وقد رأينا معنى الرجولة والفتوة في كثير من مواقف الصحابة والتابعين بل حتى في زمان الناس اليوم هناك كثيرون من أهل الفتوة يعني ربنا تبارك تعالى لما ذكر الرجال بمعنى أو الرجولة بمعنى الفتوة قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الرجولة هنا بمعنى الفتوة فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هي الرجول هنا بمعنى الفتوة في هذه المواضع أما في بقية المواضع فالرجل الذي هو النوع نوع الرجل بخلاف ضد الأنثى قلت إن روح الفتوة ليه معدن الرجولة ولب الرجولة ظهرت في كثير من موقف الصحابة أذكر يعني منها على سبيل على سبيل المثال مثلا جابر بن عبد الله الأنصار لما كان يوم أحد جابر بن عبد الله الأنصار بيحكي يعني لما كان يوم أحد أرسل إليه أبوه قالوا بالليل قال له يا أبني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ والد جابر ابن عبد الله الواء عبد الله بن حرام رضي الله عنه فاستوصي بأخواتك خيرا عبد الله كان له تسع بنات تسع بنات وجابر ابن عبد الله ده الابن الوحيد فلما دارت الحرب يوم أحد قتل فعلا عبد الله بن حرام رضي الله وعنا فمرت الأيام وبعدين في غزوة أخرى من الغزوات الصحابة قفلوا راجعين فجابر بن عبدالله اتأخر الجمل بتاعه أعيا أعيا تعب فمش راضي يمشي يضرب فيه مش راضي يمشي هو بس الخطوة بتاعته قد كده وخلاص طبعا الناس راجعين تعارف السفر قطعته من العذاب كله عايز يرجع لبيته والكلام ده فطبعا الجمل جابر أعيا برك في الأرض يضرب فيه مش راضي يقوم قال ولهف أميه ما زال لنا ناضح وسوء الجمل ده أنا موعود بي الجمل السيء ده موعود بي على طول يضرب فيه ما فيش فايد فجأة سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا جابر قال ما دهك قلت أعيا جملي قال أمعك عصى فناولته مع عصى ضرب الجمل ضربة ضربتين درب انتفض الجمل وقد دبت إليه العفية النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع جابر بقى قال فجعل الجمل ليسبق ناقته فشده خطم الجمل الجمل الكحيان ده اللي ما كانش عارف يقوم ده ارتدت إليه العفية لدرجة أنه بيسبق ناقة النبي عليه وسلم وهم مشيين فالنبي عليه الصلاة والسلام كعادته عليه الصلاة والسلام بيتفقد أصحابه فبيتسامر يعني مع جابر بن عبدالله الأخبار وأنا شايفك يعني ما أعجلك يا جابر تسرع كده قال إني حديث عهد بعرس قال بمن تزوجت قال فقلت له بأي من كانت بالمدينة امرأة ثيب لا زوج لها تزوجها جابر الشاب فقال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق الخرقاء أي التي لا تحسن تدبير أمرها بنات صغر إما حضنة أو على وش حيض أو لكن في الآخر ما فيش واحدة منهم تزوجت ويعني عرفة الحياه ولا عرفة ال... ما لهاش تجارب ما لهاش بتاع فخرقاء بقى كل حاجة ممكن تتصرب برعونة بتاع الكلام ده فقال إن الله ترك لي تسع نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن يجي بواحدة بكر برضو يجي لهم بيلعبوا ستهم ولا بيلعبوا أي حاجة ولا مش عارفهم ضيعين الدنيا ولا فقلت هذه أرشد لأمري هو عايز في الحالة دي أم أم للبنات دول مش عايز زوجة هو دا دا بقى هي دي الفتوة بقى حفظ وصية أبيه وضحى برغبات الشخصية أن يتزوج امرأة بكرا واحتاج لوحدة تقوم بمقام الأم عشان كده النبي صعصان ما قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقال إن عبد الله ترك لي 99 خرق فكانت ناتينا بخرقاء مثلين قال له اصبت ورشت يطر الكلام والله سبحانه وتعالى اسال ان يغفر لي